آه وايل يا ام البنين يا ام البنين يا ام البنين يا ام البنين البني جئت من غدر زماني احتمي وعلى بابك جرحاً أرتمين آبوا ويلة يا أم البنين آبوا ويلة يا أم البنين أنت أم الحزن أم أم البنين لك قلب يستقي منه الحنين صاغه الله لمطوع وتيش فسر الشفتو بكي مسر الدمي فسر الشفتو بكي مسر الدمي دمي دمي اه وايلى يا ام البنين اه وايلى يا ام البنين انت افق انته فيك كوكب أنت ام لحسين وابو اودعت فيك جراح زينب مضرمات قلنا نار الخيام مضرمات قلنا نار الخيام آه والله يا ام البنين بيتك المسجد بيت المصطفى وإلى محرابه يأوي الوفاة وإليه الروح والقدس هفاة لا ثمن ملك تراب القدمي لا ثمن ملك تراب القدمي الله <تصفيق> البني. لك ناحى الصخر يا أم العلا كل عين لك ناحى في الملاء لك تسعى كل يوم كربلاء معها يسعى صريع على القمين معها يسعى صريع على القمين أهر آه آه يا أم البني ها يا أم البني شبلك العباس مقطوع اليدين راح يهوي قمرا دون الحسين وإلى العلياء أعطى أي عين تهتدي فيها عيون الهنجمين تهتدي فيها عيون الأنجمين آهوا آه ويلة يا أم البنين آهوا آه ويلة يا أم البنين وبنوك الضهر للحق سيوط هم ليوث تدحى شاغر حتوط فتية ساروا إلى وادي الطفوف ليواسوا شبل فخر أممي ليواسوا شبل فخر الأممي آه آه, آه، يا أم البني آه،, آه ويلة يا أم البني آه دمعك الطفان لله حامل الحزنك وتطف مع هوتي املك طر ركعا سجدا حول ثراتك اكرمي سجدا حول فراك زمزم تبكي دما والمروتان أسفا ضج عليك مشرقان صرحك الشامخ في كل زمان مشعل يفزع قلب الظلمي مشعل يفزع قلب الظلمي آه يا أم البنين أهوى يا أم البنين حكمة منك وعد أم الكليم أنت يا زوج السراط المستقيم وأتى بابك لقمان الحكيم يستقي منك معاني حكمين اشتقت منك معاني حجاني آه, آه،, آه، ويلة يا هم البنين آه, آه،, آه،, آه، ويلا يا هم البنين انت قد اقررت عينا للبتول مثل ما اوفيت عهدا للرسول لكنكرن بجراحك لا يزور وعلى بابك صلى كلمي كلمي آهوا آه ويلة يا أم البني آهوا آه ويلة يا أم البني